فَلَا الله مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُكَذِّبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتِ وَهُوَ السَّمِيعُ العليم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 وليعلم أن الله الذين آمنوا وليعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقال من معثقلهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كبروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 وَمَا أَنَا وَاكُنَارٌ وَمَا لَكُمْ مِن ناصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَدِيِّكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتُم مِّن الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ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 فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ مُضَاقًا بِهِمْ ذَرْعًا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 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتلى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنون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 أَلَ يَرَوعَ جَعلن حَرمًَا آمَِ وَيتَخََّّفُ النَّاسُ مِن حَوولِهِمْ أَفَ بِالبااطِ يُؤمنِنونَ وَبِنعمَةِ اللهِ يَكفُون وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّ نِفْتَرَ عَى اللهَِّ كَذبًا أَ كَذَبَ بِالحَقِ لَ م أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع